wa حبته اللي يخيب لونه انكراولي وصيحه حقا وشن هم ما يعرفون اذا ما رجعوا الدار غلي حومنا kesune qaydir va he amma bu hu hai qaydir va he amma bu عزل انوارا بعد ما غابت الزهره نعيش بلا عويب حسر انه مصابي ليتي بعم صعب عجب قلبي ايش كبر صعب راي وتاليها مو نايطي نسيت ابراهيم مثل قبري Waib aburti waib hasirti waib aburti lo'an subi ssewan sari lhizin ayin. سواري الغال صار الحزين عين يا على القهار والظالم بوب حمات اشيد حيلين الليل الليل علي الليل قمر زاهير ضاوي عدنا اليوم ابد ما غام مضيت ليالي وابغي عاده واب مو صعبه وابغي عاده واب صار الدمع عيدان صار حزن عينان ايه <تصفيق> اللي وايه ايه البدايه ايه اللي وايه ايه البدايه قد صاري الخزين عينان وبس حسين ينضل لي والله بحالتي أعرف دهار مني أخذ أهلي يدهري ويا يما انصت نو ويا يما يما كم غلا Qual relâng u ya, ya, an jwelta, ya, ya, its ya, ya, you, tiba ah, yaa ya, ya, ya, ya-ya ah, ya, نحر هيا الشعبا يا يا والمصحف اسرانا اسرانا وسلبونا سلبونا وي وي وابن أمي عالت رضاوان ساري الحزين عينا الهدسة الصوتية والتوزيع رحيم الوائلي كلمات وألحان وأداء الرادود الحسيني علاء الفرات هذا ومن الله القبول